صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب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 Svet Vertovno zgodne na zgodnika, anbe sem mevzuka, zelo razvodnih löj91 zgodnika. Katerih zaznam, nekmen j srdbogo H t referredi, že seonderi in zacie丈, يُضِلُّهُ soči važi, takh nekaj te challenge, فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ قَُّ مِم مُضضوَاتٍِ مُخَلَّقَةِ وَغَيْلِ مُخَلَّقَة لِنُ بَيينَ لكُمْ وَنُقِرُوا فِيأَرحَ مِمَ نَ شَ أُإِلَ أَجَلِم ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شيئا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 ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لِمَنْ ضَرُّهُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ Inna Allaha yadkhulu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati jannat. Jannatin tajri min tahtiha l-anhar. مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يُنصِرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ أَمْ يَغِينُ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 إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها, أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آلوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدٌ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس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 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيَوْمَ فُتُورُ ثُمَّ الْيَطُوفُ تَفَتُّحَهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوُفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ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 Lekum fiha mnafiju ila ajalin musemman, sem mahliluha ila albiyti l'ateiq.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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر Kazalika saxxarnaha lakum la'allakum tashkurun lan yanala Allahu luhumaha wa la damaha wa la وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصوه إن الله لقوي عزيز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 فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر معطله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 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِن الظَّالِ مِينَ لَ فِي شِقاقٍِ بَعيد وَلَعلَمََّينَ أُوتُ الْ العِلْمَ أَهُ الحَقُّ مِ الرَّبِّكَ فَيُؤمنِنُ بِه فَتُخبِتَ له قلوبهم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 لَا يَرْزُقُنَّهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ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 وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هو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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُونَ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فِيهِ تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إَِّ ذَلِِكَ فِيكِتَ إِ ذَالِِكَ على اللَّه يَسِير وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ مَا لَم يُونَززِل الْ بِهِ سُطَانَُ وَمَا لَْسَلَهُم بِهِ ع وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ النَّصير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 ان ان الله وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له انَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَإ يَسْلُوبَهُ مُذُّ بَاب شيءَيئ الل يَسْتَ قِذُهُ مِنْ بَعْ فَ الطالِبُ وَالْمَطُلُ مَا قَدَر اللهه حَقّ قَدْرِه إِ اللهَّهَ لَ قَو نعَزيز يَصْطَفِي مِن المَل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 هُوَ سَمَاءُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ